بوك تو اوسمين سيدم دست ثمانيهة وسبعون ثمانيه وسبعون پردونيك انا الصفات واحد الصفات واحد امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن دبيلا جنسكا امرأة سمينة امرأة سمينة رادوفيدنا جنسكا امرأة فضولية امرأة فضولية, امرأة فضولية no سيارة جديدة سيارة جديدة کیتر اوتو سيارة سريعة سيارة سريعة ودوبن اوتو سيارة مريحة سيارة مريحة مودرا اوبليکا ثوب أزرق ثوب أزرق ثوب أحمر ثوب أحمر زلانة ثوب أخضر ثوب أخضر جرنة شنطة يد سوداء شنطة يد سوداء أريافا توربيكا شنطة يد بنية شنطة يد بنية بيلا توربيكا شنطة بيضاء شنطة prijetni ljudje Nasun lutafa Nas lutafa ljudi ljudje Nasun mehabun Nas mehabun Zanimi vil ljudje Nasun muhimun Nas muhimun اليوبي اوتراتسي اطفال محبوبون اطفال محبوبون نسرامني اوتراتسي اطفال وقحون اطفال وقحون بريدني اوتراتسي اطفال مؤدبون اطفال مؤدبون